مصدق لما بين يديه وأنزل السورات والإنجيل من قبله دل الناس من قبله دل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد.